بنىها رفع سمكها فسوىها وأطش ليلها وأخرج ضحها والأرض بعد ذلك دحها أخرج منها ما أها ومرعها والجبال أرساها متى علكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصار يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طرى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى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 بِسُؤءٍ إِنَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا